بعد إخوتي الكرام مازلنا مع السورة الأعرف وولغنا إلى قوله تعالى أو آمن أهل القرى قوى أن يأتيهم ضحا وهم يلعبون يعني بغتة نهارا أو ليلا يأتيهم ليلا على على حين غفرة أو يأتيهم نهارا وهم يلعبون أيضا في حالة سكرهم في حالة غفلتهم. تأخذهم الدواهي واتيهم عذاب الله جل جل في علاه تعالى على مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخواصين هنا أضاف المكر لله فلا معنا نقولنا لأن المكر لا يكون إلا مقيدا نعم لا يكون إلا مقيدا وجاء هنا مطلقا يكون فأمن مكر الله حق أنه بتقدير التقدير التقييد يعني هنا فيه تغدير التقييد يعني أفآمن مكر الله بالماكرين الكافرين السياق, السياق على أهل الكفر فالسياق على أهل الكفر فيكون هنا تغدير التقييد أفآمن مكر الله بالماكرين الكافرين نعم وهل يأمنوا استدراج الله جل فعلاء أن الله لما فتح عليهم النعم وأتاهم من حيث, من حيث يحتسبوا وأن الله جل فعلاء فتح عليهم باب كل شيء لما وجد منهم الجحود والنقران والكفران فتح عليهم كل شيء قال فتحنا, فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فياتيهم الله جلالي في علامة حيث لا يحتسبون فلا يأمن عقابه إلا القوم الخاسرون ولا يأمن مكر الله الا إلا القوم الكافرون فالله جل في علاه له حكم ونشؤون في فما كما قلنا عليكم سامكاته كما قلنا هنا المكر الله المكرين بأن الله يستدرج من حسوا لعلهم يجز لهم والنعم وفي طيات النعم النقم وأن الله على يجرهم جرًا إلى الجحود بنعيم وإحسان ولطفه حتى حتى ينزل عليهم أري مناقب وشديد العذاب أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء صدناهم بدون ونطبع على قلوب قلوبهم فهم لا يسمعون اولم يهدي الذين يرثون الارض اي لم يظهر ويتضح لهؤلاء الذين يرثون ويخلفون الذين مضوا يعني وارثون ديارهم بعد هلكين ان ان يطاعذ بهم واننا لو شئنا لاهلكناهم بذنوبهم كما اهلكنا من قبلهم الذين هم الذين من بعد أهلنا شعب وصلناهم بذنوبهم يعني يعني أنزلنا عليهم أن من بذنوب كما فعلنا بأشاعهم ومن سبقهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وهذه معناها أن الله تعالى إذا أراد برد الله كشيب أصل الله إذا محمد صابق إذا أراد الله تعالى بقوم هلكة فإن الله جل فيلا يستدرج من حيث لا يعلمون نعم يستدرج من حيث لا يعلمون وأيضا يصيبهم بما أصاب القوم الذين سبقوهم من الهلاك لأنهم يكونون قد سيروا على سيئهم وقال الله تعالى بعدما أمطر الحجارة على قوم لوط. قال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد قال الله تعالى قال الله تعالى ونطبع على قلوبهم وهذه أيضا كما قلنا مادة مادة النجات في القلب رضي الله عنك الزهدانص ناصر رضي الله عنك الزهدانص بيعلم ترى بأنو مدار النجات على القلب مدار الهلاك على القلب مدار الفتنة على القلب قال الله تعالى ونطبع على قلوبهم إذا يسمعون ولا يعقلون ينظرون ولا يعقلون والقلب لا, لا يستجيب يعلوب الرهن في القفل عليه الأغلاف فلذلك لا, لا, لا يؤمن ولا يهتدي ولا ولا يمجم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لا يسمعون يسمع إجابة وإلا فهم يسمعون بإقامة الحج عليه يعني يسمعون الحجه التي تقام عليهم لكنهم لا يسمعون, يسمعون يسمع سمع الإجابة تلك القرى قال الله تعالى تلك القرى تلك القرى نخص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطغى الله على قلوب الكافرين اختلف العلماء في هذه المساله على في قوله نعم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وقد أتتهم الرسل ما زال الرسول اتاهم كيف يقال انهم لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا يعني فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل ورسول ما زالت اتهم الرسول انفا فأي أي تجذيب يناسب لهم هذه الأخبار أخبارهم ال التي أهلكها الله أهلك القوم نوح عاد وثامود قالوا نقص عليك نعم مشكلة فوالآن البس كيف هو طيب كيف هو الآن يا مشكلة كلها نعم قلّت عالم تلك القرى نخص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فيها تأولات من التوجيهات أنهم قالوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل عند عند المساق وإذا أغذى الله, الله من بني آدم من ذورين وإذا أغذى الله من ذورياتهم دوري وإذا أشهدوا على أنفسهم ألا استفروا ربكم قالوا بلى فيقولون هنا بأنهم كذبوا عند المساق عند الأغذ بالمساق لما مسح الله على على ماذا لا لما أخذ الله الميثاق على بني آدم فهم كفر يعني بعدما كذبوا وأتتهم رسل فكذبهم فهنا الله جل لا يبين لمحمد صلى الله عليه وسلم تسلية وأيضا يحذر قومه مما حدث مع الأمم السابقة من أن الله جل وعلا عاقبهم شد الإيقاع فخسف خسف بهم الأرض وأيضا عصبتهم الزلة والرجبة وأصابهم أيضا الرجل بالحجارة والصيحة صاحب الملك ليطعده وليعلموا بأنهم بعلم يعني لما كفر وجحدوا بآيات الله جل وعلا وقد أتتهم الال واضحات بينات لكنهم ردوا الرسل وردوا الآيات وكفروا به لذلك نزل عليهم أليم على عقاب فهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أولا والأمر الثاني تحذير لقومهم وإرعاد لقلوبهم حتى, حتى تستجف قلوبهم يعني أركانهم فيعلمون بأن الله وإن أمهنهم إنه قريب أو يشك أن ينزل عليهم أليم على وشديد العذاب وكانوا يستهزئون بذلك أيضا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فهذا كله كما قلنا على كفر مكة الذين يعني لم يعتبروا للآيات التي أتتهم وأيضاً لم يأخذوا بالمواعظ والتذكير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله لهم أن أن أنو منهم وأطغى منهم وأقوى منهم وأكثر أموالاً وأولاداً وسلطانا وقوة. قد كفروا فأنزل الله بهم يعني من خسف بهم من من خسف بهم من اغرقهم أغرقهم من, من يعني ابتلاهم بالصيحة صحة الملك فقضى عليهم جميعا أي احذروا فإنه يصيبكم ما أصاب غرور فإنه يصيبكم ما أصاب قال وما وجدنا أكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم نفاسقين ما وجدنا لأكثرهم وفاءا بالعهد وهذا أيضا أول الناس دخولا في هذه الآيات هم اليهود فاليهود هم أكثر الناس يعني انتكاس أكثر الناس خلف بالوعود أكثر الناس خيانة ولذلك قال الله جل في علاه وما وجدنا لأكثرهم وهذا أيضا طويل لنا القاعدة تكلمنا عنها قبل ذلك بأنه ما ذكرت الكسرة في كتاب الله إلا مزمونا ما ذكرت الكسرة في كتاب الله إلا مزموما قال الله تعالى وانتطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون نعم وما وجدنا لأكثر من عهدين يعني من وفاء بالعهد وكلهم فيهم الخيانة والغدر وعصات وفيهم المعصية والفسق والفجور مع أن في نعم الله فلا ولا بها فرونا بحد بعدما أتتهم ولم يتوسلوا بها إلى الله إلا في عليكم السلام وعليكم الصلاة والسلام. ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام. قال و وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين يعني الأكثر كانوا حيدا على الطريق القوي والطريق المستقيم والشر القويم وكانوا على فسق وفجور وتحدي أيضا. وهذا يعبدون هواهم أكثر ما يعبدون قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إله وهواء فأنت تكون عليه وكيلا ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع التغيال الأرعى يعني سيء يعني نقول أطغل الجبابرة وأعطى الجبابرة على الإطلاق فرعون يعني شيطان هذه الدنيا بأسرها قال الله تعالى ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المصدقين أي ارسلنا بعد الرسل ارسلنا موسى عليه السلام موسى بن عمران عليكم السلام في وقت عليكم جزاكم الله خير موسى عليه السلام موسى النعمان أرسل الله جل في عالم بمعجزات بهرة قاهرة وليست معجزة واحدة بمعجزات متتالية لانه يعلم القوم ويعلم حقد القوم ويعلم جهود القوم ويعلم أيضا بأن بأن على رقسم التغيير الارعن الذي يقول أليس يملك بصر الآن من تحتي أما أنا خير من هذا الذي هو مهين وأنا, وأنا مبين هو مهين ولا كاد يبين يتكلم ينتقص من قدر موسى لما يحدث في لسانه وقد أذهب الله عنه ذلك فأرسله الله بآيات شتى عدة وقد جحد بها القوم كما بايد الله تعالى في غير موضع من كتابه على فرعون عجبا على فرعون ومن معه قال الله تعالى وجحدوا بها واستيخدتها أنفسهم ظلما وعلوه يعني الله يخبرك ولا ينبئك مثل خبيب فالله تعالى يخبرك بأنهم, بأنهم, بأنهم يستيقنون أنها من الله ويجحدون به كما قال الله تعالى قال قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الأرض بصائر وإني لأظنك فرعون واسهورا فلما قال فظلموا بها يعني جحدوا به وردوها بها وردوها ولم يؤمنوا بها ولم يعملوا بثمرتها قال فانظر كيف كان عاقبة أو انظر كيف كان عاقبة المرسلين فالمفسد حقا والذي والذي لا يسارع في مرضات الله عليه وعلينا المفسد حقا هو الذي تنقلب عليه الآث فتكون بعدا له ان الله له عليكم السلام وبركاته ايها المؤمنون عليكم السلام وبركاته قال ثم من بعد موسى باياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها يعني جحدوا بها ولم يؤمنوا بها وردوها بل مرتهم موسى عليها فانظر كيف كان عقبة هنا لما قال فيهم عقبة المفسدين لأنهم بصدهم عن موسى عليه السلام هو بصدهم الناس عن الإمام بموسى عليه السلام من هذا التغير أرعى قال لموسى عليه السلام هو يحج ويأتي له بالحجر والبراهين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال تعالى وقال موسى لفرعون فرعون إني رسول من رب العالمين أي أيها الجبار إن الله جل علا أرسلني إليك وحملني رسالة ولا بد أن أبلغ رسائل رب سبحانه وتعالى إن الله خلق كل شيء وخلق الخلق لعبادته وحده لا شرك له فأنت, فأنت عبد لله واجب عليك أن توحده ويجب عليك أن تصرف أن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى وانتهي عن دعواك بأنك الرب وأنك المتصرف وأنك الذي ترى فهذا كله من الجبروت والتكبر الذي سيودي بك إلى الردى وإلى الهلكة وإلى النار التي لا تخرج منها أبدا وجاء موسى بكل هذه الايات والله أمره, أمره أمرا جزما قال قال هو له ولي فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال موسى فرعون اني رسول رب العالمين حقيق يعني الحق وجدير بي حقيق على على لا اقول على الله إلا الحق قد جئتكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معني معي بني إسرائيل هو أسرة بعض ما قرأها أيضا من المفسرين يقرأ حقيق علي أن لا أقول على الله إلا إلا الحق فجدل بي أن لا أقول على الله إلا فعلا إلا الحق فإنه أرسلني وإنه يعلم, يعلم أمري ويعلم ما لي وما, بي وما علي يعلم كل شيء يعلم السر أخفى سبحانه وجل جل في فإنه فلذلك قال ما علي أن على الله تنفع له ولو كذبت على الله قطع أوصاري وقد جئتكم بموجزات باهرة قاطعة سطرة وواضحة لائحة فأترك بني إسرائيل سبيلهم حتى ذهبوا إلى الأرض المقدسة ويعني هذه الأرض هي وطن آبائهم وأما أنت فقد استعمدتهم وقد أسأت إليهم وقد سخرتهم فاتركهم حتى يذهبوا إلى إلى وطنهم الأصير إلى بيت المغدس فتعف العام لا يسلم بهذا بهذه السؤل وقال له حقيقة أن لا أقل على الله الحق الله بالحق قد معي ببينة فأرسل معي بني ما فأرسل معي بني إسري ما قال فرعام قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين أنت قلت جئتكم بآية ببينة إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين ففالعالم يعني يحسب أن موسى مدعي يدعي ذلك انه يعني هو عليه قبل ذلك وقال قال له الم لم ربك فينا وليدا ومستبينا من عمرك سنين وفعلت فعلت كذلك فعلته وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو قال من الضالين ففف فغفرت لكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما أجعلنا من كنت جئت باهت فات بها ان كنت من الصادقين اعلو بها ائت بها لنرى كيف تكون فهنا موسى عليه السلام امام الحق يبين الايه العظيمه التي قد منحها الله له حجه على على فرعون قال فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونتعاهده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر نعم فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاهم فإذا هي ثعبان مبين وهي عصا حقيقه وتنقلب حقيقه الى حيه ثم تعود حقيقه الى عصا ولذلك السحر المراه وجدوا ذلك قالوا هذا ليس من فعل البشر رما موسى بها أمامه فصارت حليا ضخمة كبيرة تتجم سرا نحو فرعو كأنها تبتلع لا ذلك وهم ولا خيال بل كان حقيقة العصا قربت حقيقة إلى إلى ثعبان ضخم كبير قال فإذا ثلقة عصا صعبان ثعبان مبين ظاهر أمره معجزة لا أحد يختلف فيه بحال من الأحوال قال ونزعاهه فإذا بوضاء للنظر يعل عليها من تحت إرض إرضي, إرضي فإذا هي يعني إذا هي بيضاء كالنور الساطع يعني يغلب نورها نور الشمس فتلك الشمس تت تتألق ضياء, ضياء وهي صارت نورا أمام الجميع صارت ثم العمر الأخرى فرجع كمان كمكة فهذه آية من آيات العظيمة التي أيضا من حاضر ودلف على لموسى عليه السلام فلما أظهر موسى عليه السلام هذه الآيات العظيمة من الله يدل في علاه طلب العصا إلى حي الرعبان كبير جدا ارتعبوا منهم وأيضا أنو نسعى له فإذا هي بيضاء للنظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر ناعم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره إن هذا لساحر ناعم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمره شوف الأشخاص من حشاد فرعون والكبار من الكهنة والرعبان وأيضا من الصحراء قال هو ساحر ماهر جدا فقاله يعني على ما قال فرعون فرعون قال إن هذا ساحر عليم فقال فقال فرعون نعم هو ساحر يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره يعني فرعون قال قال يريد يدان يخرجكم من أرضكم بسحره ودها بطريقاتكم من مصر فماذا تأمرون هنا عندما يقول فرعون هو التغير الارعن فماذا تأمرون يعني أشير عليه أيها الناس ماذا نفعل مع, مع موسى عليه السلام وهذه هي, هي عصاة تحولت حقيقة إلى, إلى صعبان كبير فماذا نفعل معه قال, قال فماذا تأمرون ماذا تشيرون عليه قالوا أرجع أرجعه في رؤية أيضا في قراءة أرجعه, أرجعه قالوا أرجعه وأخاه وأرسل في المدائن حشينه ولا أخره إلى يوم الزينة حتى تأتي وترى أمرهما ثم أرسل في أنحاء بلاد مصر من جميع البلاد أن يأتي بكل سحر السحر يجتمعون فإن غلبهم موسى صدقنا وإن غلبوه عائمنا أنه سحر وهذا أيضا استدراج الله جرفعا لهم لأنه معلوم أنها حقائق حقائق وليس السحر عائم وكل ساحر سعت به فعل سحر والساحر لا يفلح حيث أتى قالوا أرجوا أخاو أرسل يأتوك في مدن حشرين بكل توكم عليم في القول أخرى يا توكم كل سحرين عظيم هيا توكم كل ماهد يغلب موسى في سحره وكان الرأس الرأس الرأس سحرة بأقصى صعيد مسيح يا ربي الصعيد كيف يكون في هذا نعم، هذا صحيح. قال الله تعالى وجاء السحر ذو الفرعون قالوا إن لنا لأجل إن كنا نحن غالبين هذا كلام محوفي يدل على السياق تقدير بعث فرعون من يجمع له السحر فلما عليهم السحر صار استجاب هذا الك الكاهن الأعظم لفرعون فلما جاءوا جاءوا وهم على ثقة تامة من الغلبة وهو أيضا يعني يعني كأنه طمع في ذلك. ولذلك قال, قال لما قال له أين لنا الأجر كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين لكم الأجر الكبير وأيضا تكونون من المقربين عندنا من خصاتنا وأهل مشوراتنا ولكم المنزلة العالية عندما, عندما تظهر جليا قوتكم على موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون نحن الملقين قال إما أن تلقي قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن نلقي خيروا نبي الله موسى إما أن يبدأ هو أو يبدأهم وعندما تكلم مع موسى عليه السلام قالوا يا موسى إما أن تلقى إما أن نكون نحن الملقين وهذا أيضا في أدب تدام موسى على نفسه ولعل الأدب هذا هو الذي أدخل بشاشة الإيمان في قلوبهم قلنا دائما الأدب مع أفاضل يجعل أمر في علو وفي تيسير إلى الهدى لما تدبت ووقرت وعظمت موسى عليه السلام عندما رأته طيخلا أثي من المزاحم قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفع لهم أن تترولتها فهي أول من أمل به وهنا أيضا لما قال له يا موسى قال يا موسى إما أن تلقيها إما أن نكون نحن الملطين أدبا لأنهم قدموها على أنفسهم أولا وخيرا هو كان باب الاختيار لأنهم تكلموا بعزة نفس يعني في الحالتين إما أن تبدأ, تبدأ أنت ونبدأ نحن المسألة سيان محسومة المحسومة فهم يصدقون في أنفسهم قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم شوفوا الله جلال هو الذي قال بذلك وجاءوا بسحر عظيم وكان الأمر على التخيل يخير الله من سحرهم أنها تسعى على التخيل كانت فيها زهبق في الحباب فألقوها فك على الهيئة الحياة فتحركت كأنها يعني حياة فيها وهذا الزئبخ الذي فيها الذي حركها فسحروا عين الناس أما ما كان من موسى فكانت معجزة خالدة وهي قلب العصا حقيقة الى حية حقيقة ورجوعها إلى عصا حقيقة لبيان انها من الله جل في فلما هلق سحروا اي الناس واسترهبوهم وجاءوا جاءوا عظيم حيات كثيره جدا يقال بالالف الصحره ومن لدينا جاءوا الى موسى عليه السلام قال سحروا اي الناس واسترهبوهم اي ابزعوهم ارهبوهم ارهابا ارهابا شديدا حيث خيل لهم ان الحياه تسعى وانها عظيمه وانها تاكل اصغار فقال الله تعالى واوحينا الى موسى ان ارفع عصاك هنا ياتي الامر أين السؤال؟ يعني ما كانوا في أرضهم على حسب القول في قول فرعون لكن سيدة موسى أراد أن يخذهم إلى أرضهم التي هي القدس أي نعم هم أصلا ليسوا من أهل مصر ما كان يعقوب هناك إلا ما جاء يوسف وصار عزيز مصر وقال أتوني بأهليكم أجمعين والأرض من القدسة الأصل الأصل عندهم قال ألقى قال, قال ألقى فلما ألقو سحر عال الناس واستلهمهم ورجعوا سحر عظيم قال الله تعالى حين أن موسى أن القى عصا فإذا هي تلقف ما يفقون يعني أوضح الله أن موسى ألقي بهذا بهذه العصا إنها إنها موجزة وليس سحرا إنها موجزة وليس سحرا وهذه موجزة من الله بك هذا فعل فتح سريعا إلى حية كبيرة صعبا كبير فتلقط كل هذه الحياه تداخل كل هذه الحيات لذلك لما راى الصحراء هذا عيانا لما رأى الصحراء هذا عيانا خرج فما كان تكون ما وقف امام هذه المعجزه الخالده وان العصر انقلبت صعبالا مبينا واكلت كل هذه الحياة قال الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ثبت وظاهر صدق موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين وبطل إفك السحر وباطلهم وما كان يخططه في العم مع السحر بالزور والبهتان وأنه قال لكم ما لكم عند النصرة على على موسى عليه السلام قال الله تعالى فغلبوا هناك وانقلبوا صدري فغلبوا هناك وانقلبوا صدري على حسرة، وانقي الصحراء ساجدين، وانقي الصحراء ساجدين خالوا آمنا برب العالم، وهنا الصحراء كانوا صادقين، وكانوا كما خدنا في باد الامر تأدبه مع موسى عليه السلام، كأنهم يقرؤون الله تعالى بالتأدب مع موسى عليه السلام، فلما تأدبه مع موسى وفق، لما تأدبه مع موسى وفق على سمعتك. لما تأدمه مع موسى وفقه إلى, إلى, إلى, إلى الإيمان فلما رأوا أنها حقيقة وأن العصى انطلبت حقيقة إلى حية صعبا مبين وأنها ردت حقيقة علم أن هذا لا يستطيع إلا خلاق الدنيا بأسرها فقالوا قالوا بلسان حليم قالوا أمانا برب العلمون بموسى وهرون صل الله تعالى فغرب هنالك وأنقروا صاغرين عالما نم لا يكون من أمي شيئا فهو القيس صع و القيس قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرم قال فرعون شو هنا الفزع الأكبر على فرعون وفرعون هنا لو كان منصفا وأولاد الصحر وهذا اتفق معهم اتفق معهم في ذلك على أنهم يعني إذا غلب يكون معهم وإذا غلبهم موسى يكون معهم لكنهم صدوا الباب مع أنهم مع مع مع مع مع الصحر طالب إن أنا أجل أن أكون أحد الغالبين خذ نعم نكون من المقربين هو هذا الذي وحيته فلما رأى ذلك موسى في العمق ورأى الصحراء فتنة للناس والأمام الصحرى سجدوا الله على خلاص ما أراد الدنيا مرض شيئا وقالوا حتى وإن عذبنا فهو ما أراد إلا الله جل في عليه قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ناذا مكرم كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها سوف تعلموا قال فرامو الطرير آره قال للصحر مبخا مبخ مبخ وأيضا مقرعا ومستهزئا قال أمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني من أنت ليستأذنوك أنت الإله من أنت ليستأذنوك قال أمنتم به في, في, في آية أخرى أمنتم له لأن الباء تعتبر كما قلنا تكامل الأمر في الإيمان واللام في هذا الكيان التام <تصفيق> قال فعن امنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر المكرتموه في المدينة لترجمن أهلها فسوف تعلموا شوفوا ما الكذب والزور والبوهتان قال تواعدا للصحراء أمنتم بي قبل أن تستأذنوني يعني حيلتكم أين حيلتكم لمن لم تستأذنون على ذلك فقال هذه مؤامرة بينكم وبينه وبين موسى لتخرج الأخوات من من مصر وتخرج الديار لكم ولبني ولبني إسرائيل قال ذلك خشيه ان يكون الناس قد امنوا لأن الناس عيانا وجدوا الايه العظيمه الحيه او الاحياء انقلبت حقا حيه ولما جاءت ايضا انقلبت عصا فكانت معجزه باهره فخشى ان يتاثر الناس بها فاراد ان يفسد عليهم ذلك وبين تمويها بان هذا من السحر الذي أراده به إخراج القوم من الأرض حتى يتملكوا الأرض ويتربعوا على عرشها هم وبنوا إسرائيل وقال ذلك كما قلنا قال خشية أن يتبعوا على ما فعلوا من جميعا وهم أعلم منهم خروا سجدا فقال مهددا وقد نفذ التهديد. قال القتان عديكم ورجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم جميعا عن سقط الرجل وال واليد من خلاف ويقطع أيضا الرجل أخرى نيد أخرى من, من خلاف وثم يصلبهم مع ذلك يموتون صلبا، فهم يربطونهم في الأشجار على أت الصلب تعذيبا لهم وتؤخذ الروح بذلك. فعلوا ذلك وهم يقولون ما لنا إلا الظهر ما لنا إلا الظهر هددهم وعلى تنفيذ التهديد قالوا إن إلى ربنا مقالبون وما تنقل منا إلا أن أمننا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفينا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفينا مسلمين قالوا بكل جرعتين وشجاعة قوى الله إيمانهم وناظروا فعرضوا أن المساء من الله هنا تعليقات رأي التعليف واحد نعم. قالوا إنا يا ربي وما هما منا إلا أن أمن ربنا لما جاءتنا أفرق ربنا أفرح صبر وتوافر مسلم بعد هذا بعد هذا التهديد الشديد بعد بعد هذا بعد هذا الظلم البين والمفترن والزور والكذب فإنه أراد أن يعمي على الناس وقال بأن هذا مسح موسى أراد أن أن على رضيكم في هذا تأمرون ثم قال للالالال السحرة الذين خروا سجدا بعد مرة والآية عيانا وصدقوا بها قالوا اننا لربنا مقالوب وما متنا منا الا امننا بايه ربنا لما جاءتنا ربنا ارحنا صبرا وتوفنا مسلم يعني ما الذي تلقوا علينا ما الذي تحملوا علينا ما الذي جعل وجر غضبك علينا قال خروا سجادا السلام خروا سجادا لرب موسى عليه السلام قالوا امننا برب قالوا, رب, قالوا رب, رب موسى بعد مرار هذه الآية العظيمه في كلامه موسى أو موسى كلام يعني هم آمنوا بالله ربا بعدما غضوا هذه الآية العظيمة قال لا يحلف ذلك إلا, إلا الله جل فيه ركز في علاه لذلك ركزوا إيمان في قلوبهم وعزز الله ذلك منهم بكثرة استفر فكان أسهل وأيسر عليهم أن يقولوا سمعنا وطعنا ولكن دم أصحابهما يريدون منفقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله راجعون فالموت لا محالة لا نبالي بك ولا بتهديدك فافعل ما تستطيع أن تفعله معنا وقد صلمهم قطع آيديهم من خلاف وأرجلهم وصلبهم عبره لمن يعتبر ومع ذلك لم يصد عن سبيل الله وموسى عليه السلام بقي داعيا راجيا ربه جلاله واقام عليه الحجاج والبراهين وما أسعد من قاله قتادة عنهم في أول قال كانوا السحر كانوا في أول النهار كفر سحرة وفي آخر النهار شؤداء برروا كانوا في أول النهار كفر وفي اخير ايه شهداء بررمان طالما لهم قوم فرعون اعتذر موسى وقومهم يفسدوا في الارض موسى السلام بطانة السوء ولذلك قال ان ابن سلام اذا اراد الله بامير خيب جعله بطانة خيب الناس يأذكراته ويذكر ذكراته واذا اراد الله بامير شر جعل له بطانة شر اذا اذا نسي. اذا اراد بهم شر جعله بطانة شر اذا نسي لم يذكروه واذا تذكر لا يعينون واذا اراد بهم خير جعله بطانة خير اذا نسي ذكروا واذا واذا تذكر عنون ووافقوه طال ان له بطال فرعون أتذر موسى وقومه وقوم يوسف وهذا قال سنخطب ابناءهم ونستحيي نساءهم فهنا فرعون لما قال ذلك قال القوم اعتذروا موسى وقوموا يفسدوا في الارض فكان فرعون يخشى ويهاب موسى عندما راى ان هذه المعجزه حقا على حقيقتها فكان فكان لا يتعرض لموسى لكنه راد ان يفسد في ارض مصر وقالوا ان موسى جاء يفسد في ارض مصر وجاء ليترقص هو وهو وجاءوا يشد في اهل مصر تعميه, تعمية عليهم قالوا نوم يريدون أن تنسلكوا من دين آباءكم ويريدون أيضا أن تكون لهم المكانة والواجهة والسلطان كذبا وظورا طبعا وهذا هي هذه الحيلة مع كل الفتوات أنهم يعني يصدطون العام عليهم وينفلون الناس الناس منهم لكن أن لهم ذلك بله قلوب أرحم الراحمين القلوب هذه أرحم الراحمين وقد قال أنا ربكم الأعلى ولذلك كان من أفسد الناس ومن أسوأ الناس فعلا وقلنا بأنه, بأنه ظلم بني اسرائيل كان يستحي نساءهم ويذبح ذكورهم الأولاد ولما قيل له من, من, من سنسخر العمل قال إذا نعم عام عام كان يذبح عاما ويترك عاما فلذلك هارون وجد في عمل الذي ترك وعيسى وموسى ورد في العام الذي كان في الذبح وكانت قصه ان وجع ربه في بيته هذا يقول الكفرام وهلكته على هذا الصبي ربه في بيته والله على كل شيء قدير ان الله لطيف بعباده وقد قال بعد ذلك ترفعا أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى وما أريكم من السبيل رشاد وقال لا تسمعوا من ولا تسمعوا لأطرابه ولا أقراني ولا لهرون إني إني أخشى أن يفسد لذينكم أو, أو يبدأ أن يبدأ الفساد في الأرض قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله يريث من يشاء من عباده ولا عاقبة المتقين فأنا تسلية لبني إسرائيل لأنه جنة جنون فرعون فراد أن يسومهم سوء العذاب نعم رفو الضفو نعم المجروح لأجرح الأزل مجروح ولذلك كل ما يتكلم عن أحد يقول له أنت قولك لا يؤخذ به لأنك مجروح أسطر قال موسى تكون يستعينوا بالله وهذه دلالة رضح علينا استعنا تكون للبلاد الفلاح والأمر الجلد هي ياستعنا بالله واستغاثة لدفع الذر ولجب الجب النف والذر أن أن أن, أن فرعون قال وأمر مرة ثنيا بذبح الأولاد وصحى البنت قال رسول الله أن الأرض الله يريدها ما يشاء من عباده والعاقبة المطهين فقامت أسلية لهم قالت اتقوا الله واستعينوا بربكم إنه لا يقوى على شيء والله وعلا هو القوي القادر القهار إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى وأما فرعون لا يملك أنفسه ولا يملك شيئا لا ظاهرا ولا بطنا إلا أنه من لسانه الله تعالى يختبركم بما بما يمددكم به فإذا قال بذلك فالأمر لله جاء علىه وقد الله ويرزكم الأرض وأنظر كيف كيف تعملون فاستعينوا بالله على فرعون وعلى طغيانه وعلى كبره وعلى درسته وعلى جبروته فسيكفكهم الله جل وعلا واصبروا على ما ينالكم من بعض المكروه فالارض كلها لله جل وعلا يعطيها ما يشاء ويمنعها ما يشاء فقال لهم اصبروا ولأن علامة النصر الصبر واعلم أن النصر مع الصبر وصبر نصف الدين ومن صبر ابتغاء وجدها فإنما ينفى الله الصبرين بتمام الأجر إنما ينفى الصبرين بغير حساب بتمام الأجر مع رفعة القدر والدرجة والمنزلة عند الله جل, جل في وهذا لمن ابتقى الله وصبر على إذا مثل هذا أجر قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يوليك عدوكم واستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعمل وعسى كما قال مع بس كل عسى في القرآن نفذ كل عسى في القرآن نفذ قال يعني بل سهيل لموسى أذينا من جهة رعون من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بالرسالة ازداد الأمر الآن قلنا نقتل وذبح نعر استحيئ النساء فقالوا ما زلنا في بلاء ومحنة وضنك وشدة من هذا الفرعون فأجابهم موسى حين رأى الشدة منهم والجزع مسليا لهم لعل الله يهدك عدوكم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاك ليرى ما تفعلون من صراحكم ورسادنا وغير ذلك قد قال على تعالى عسى ربكم عسى ربكم وإن محمكم وإن وجعلنا جهنم الكافين حصيرا ن هذا فانا التي أخوهم بشو المين الذي عمل الصلاة يعني أن لهم أجر كبيرة، أجر حسنة، أجر كبير، نعم، وأنا دائما من الأخذ تحت الله فقال عسى ربكم أن يهلك هذا الطغيار الأرعب وتترون أنه لا يساوي شيئا عندما يأذن الله بهلكي أو يجعل الله أنفلا لتكفر سائتكم بوجوده ويوحصن إليكم بوجوده. والجذاب الاحسان إلا إلا الأحسن. قال ولقد أخذنا آلاف فرعون بالسنين منقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ولقد أخذنا هذا لم يعني والله لقد ابتلينا في العام أتباع وأتباع وأتباعوا بالقحط. بالقحط. تلينا في العام أتباعوا بالقحط والجد المعطوب بالسنين كما تلينا بالذهاب الثمرة من من كثرة الآفات. لكي يرجعوا لكي لكي ينتبهوا فالله تعالى ظهروا لكي في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس الناس قام بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون نقف عند هذا سبحانه وتعالى بعدما أتى بهذه الآية على إلى فرعون وقام موسى بدعوته إلى الله جل فعلاه فإنه, فإنه جحد وتكبر وتعامل مع موسى عليه السلام بغطرصة وأيضا أتى بالصحراء فغلبوا وجميعا عندما رأوا الآية آمنوا وكان, وكان هو يعني فرعون فرعون هذه الأمة وكان الذي يحركه الهوى وطلب السيادة والرياده وكان يقول لا ما أريكم إلا ما أرى لذلك موسى ميّل القلوب جميعا إلى قدرة الله وقوة الله لأن كل قوة في الدنيا تحت قوة الله جرى في على كل خضرة في الدنيا تحت خضرة الله جرى في على وعلى من لو اجتمعت على أنفاق مكة لن ينفعون بشيء قد كتب الله لك وعلى من الأمة لو اجتمعت على أنفاق مكة لن ينفعون بشيء قد كتب الله لك رفعت الأخلاق وجبت الصوف انما تغني الايات والنذر عن قوم يؤمنون واهل الكفر يجحدون مراء ايات الله على مراء ايات الله على ظهرها وسارع في الإيمان كان من الشهداء وكان من السعداء فاسعد الناس هم سخرت هؤلاء أصل الناس خلقهم بالأخير عبر دخولا الجنة عاشوا ظهرهم سحرة وماتوا في لحظة واحدة على التوحيد وعلى وعلى رضا الله جل ماتوا كراما برة أفعال صمتا الله مامين نزكوا خالق دت الله لا تتقمنا كثيرا خذ الرقم استاذ احمد عبد, عبد, أحمد عبد خذ, خذ, خذ من المشرفين الرقم ورقم نشاطك وادعك يا شريف احفظ الله بك طبعا من اهم المحافل ان يجرح. أن نرجع بالكلام المجروح كان الله في علمك عبدالله لكن احرسي احرسي احرسي احرسي احرسي اقول لها الدرس يعني احرسي لا تتغير عن الدرس لا تتغيب لي اعيدك طيب الحلقة القريبة الآن نستغفل على التقصير في حقكم جزاكم خيرا احصلوا علي هل يجوز اللي اتكافر في منزل بجمعناهد لا لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد حبيب لقول لقول الله تعالى وأنتم عاؤفون في المساجد الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لا اعتكاف إلا في المساجد ولذلك عائشة رضي الله عنها أخبرها على أداب الاعتكاف قالت قالت قالت لا اعتكاف إلا بس. أستاذي عملي حفظتك شرفتك حضرتك الله جميل في منحب اللهك يا رب فقالت لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع شوفنا عن سارح القرآن على ليس على المصحف. لا لا لا لا يمس المصحف. لان الحديث عن سلم لا يمس القرآن إلا طار. حديث مرسل لكن صححه كل المتأخرين. طبعًا فيه, فيه ناس قالت ممكن ما لأنه إنه... تمسك المصحف وأنت. لأنه لأنه في الحديث. مم. مم. الحديث, حتى لو... آه آه. طب الحديث لو ضعيف ماذا سفع قبلت على تعالى لا الله وقارا من توقير الله توقير كتاب صح فتوقير الكتاب انه يمسك على طه يعني هو المطهرون هذا ما عارف واجب مش مش... مش الأفضل. الواجب أن يمسه لكن لو اريد عنده لا ايباد موبايل لا... لا لا لا لا بتكلم المصحف المصحف لا يمسه لا يمس المصحف إلا طهر, إلا طهر. حديث ظهر. ماشي. رب الأرض عليك. أسته كان واحد سألني و... يعني سآل ناس قالوا ممكن. نعم. في ناس أجازه. أعرفه. مش مستقبل عظمي بيجي. وشيف مستقبل عظمي أنا عليه. ممكن أنا بسافر وأقعد في طويلة. لا وكيله. ماشي دي دي دي ده, ده, حاجة. ده حاجة. في ناس. آه. بتاع بقى لكن بلك ما سوى أحد كان بفتح المصفح بس, هو بس الحق الحق الآن, الآن هو على أو المو المبا... الموبا... الموبايلات خلاص أنهت المسألة كل وقت جدا ينزل التطبيق تعال فرآن بتاع, بتاع الموضوع لكن ما سوى لا يكون إلا محن محن ده إذا كان اللوح المحفوظ لا نسورة متاهرون فكيف واللوح المحفوظ مخلوق فكيف بالقرآن الذي هو كلام الله هو اللي عدتوا ان هو يا رب يرضى نفع الله بكرهم الله أحبه إذا كنت مخسر القرآن أنا إذا استعمله في علايات أو قياس استعملوا قياس طبعا في ذلك ولا اليوز أبس ذل الشمول وقياس التمثيل هذا هذا لا يمكن قياس التمثيل قياس غسامة العله لنا لأنها مساوية أو التعمين لا ما يجوز محمد الحوال القاس الذي جاء في القرآن هو قاس الاول هو قاس الأولى ولله المثل الأعلى هل يجوز أن نخرج زكاة مالي على ما نتجب على نفقه عليه إن كان غريبا استداد دينه ما يجوز ما يجوز لا تخرجها لا تجزئك إلا حبوب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الفتح صاعا من طعام هل التي يأتيها ساعتين قبل الإفطار تكمل يومها لا ما تكمل يومها تكون أفضل تشرب ماء بس دون أن يراه أحد حتى لا يتهمها لكن لا تكمل اليوم يعني لا تمسك تشرب ماء تفع شيئا وبعد ذلك تقضي اليوم رادي الله عنك الله مأمين رادي الله عنك عبد الحاج طيب جزاك الله خيرا شرفنا لكم جميعا ونسأل الله أن نرديكم وارد عنكم إزاكم الله خيرا يا داليا هنأزيلك تتعلمي كما قلنا وتعلمي من عندك تأخذين البالك